وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يحيي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ